لهم فوهو المهتدا ومن يضل فلن تجد له اوليا امنا دوني ونحشر يوم القيامه على وجوههم عميا وبكموا وصم ما مأواهم جهنم, مأواهم جهنم نَمَكُوا فِي جَهَنَّمَ كُلَّمَا أَصَبَتْ زِدْنَا عَنْهَا سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَعِظَامًا قادر على أن يخلق مثله أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر قادر على أن يخلق مثله سكتم خشية الإنفاق السماوات الا رب السماوات والارض بصائر وان لي عذ منك يا فرعون مذورا فاراد ان يستفز من الارض فاغرض and yeah. yeah. أُولَاتُ أَمَن إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا تُعذِّبُهُمْ